قاتلون قلنا ان كنتم ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداكم اول مره اتخشونهم والله حق ان تخشوا انكم